السلام عليكم يقول الشائل تصل على رسائل عبر الجوال تحس على صباعة الشتوف عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في في المر وفيها رقم حساب لدى أحد البنوط زمن يريد السبرة علم أن المرسل مجفور سمعت تنفي فضيرتكم كم هذه المرسل؟ ماذا؟ هذا مبارس سعلي السؤال المختصر حبيبتي الله يقول تحفظ بسائل عبر الجوال تحفظ على طباعة كتب عن فرص النبي صلى الله عليه وسلم في دقائق في المرس ولديها في رقم حساب في احد البنوك ولا يعلم من المرسل فما تلقي صفيتكم مثل هذه الجوالات لا يعمل بما يأتي فيها لأنه ما يدرى من من صدرت وطباعة الكتب للداني ماركا والغيرها هذا يرجع فيه إلى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والرشاد هي المكلفة بهذا الأمر ما فيل يطبع ويرسل لازم من طريق رسمي معروف أرجعون إلى وزارة الشؤون الإسلامية